بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تيك ايات الكتاب مبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ أَيَّاتٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوْسُفَ وَأَخُهُ أَحَبُّ إلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَهُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي غَلَالِ مُبِينٍ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 قال إنني لا يحزنني أن تذهبوا به وأقاف أي أكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون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 قالوا يا أبناء إن ذهبنا نسبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف فعند متاعنا فكله الذئب وما أنت بمؤمن إلانا وما أنت بمؤمن إلانا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذب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 وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت, وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من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 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم أذكرني عند ربك، أذكرني عند ربك، فأنسه الشيطان ذكر ربه.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 يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وأخرى بسات وأخرى بسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.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 إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فَلَمَّا جَاءهُ الرسولُ قَالَ ارجعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ الْذَرَوَاتُ النَّيُّسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الآن حصل حص الحق أنا راودته عن نفسه انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائنين وما أبذئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني بي أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين قَالَ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معناه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 ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إِلَّا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَهُ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ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 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا ظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا جِيئًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَقَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْسَوْلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدْرًا جَمِيلًا عَسَلَ اللَّهُ أَيْ يَأْتِينِ بِهِمْ جَمِيعًا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حرضا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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 ولداه الآخرة خير للذين التقوا أفلا تعقلون حتى إذا استأذ الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون